و ح ل و ا أ س ا و ر من ف ض ة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إ ن هذا كان لكم جزاء وكان ت ع ي ك م مشكورا إ ن ا نحن نزلنا عليك ا ل ق ر آ ن تنزيلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكرته واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء يحبون العاجله ة إ ن ا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 ادخل من يشاء في رحمه والظالمين أ ع د لهم عذابا أ ل ي م ا